حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَارُونَ لَا تَجَارُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ وَقَدْ كَانَت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبر القول ام جاءهم ما لم ياتي ابا أولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جننه بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو تَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ام تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجُوا رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِن الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كِبْرٌ